لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَأَنْتُمْ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إن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 ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويضاع إن الذين بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من العلم إيه يتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحط شيئا